سنداعيكم حضور زفتين على تراب عوز المانية نوحي وعزيين في الغاضرية في الغاضرية ليلة يدعوكم إمان حجته اللهي حسن للحضور بكربلاء وزفتي ولدت شفتهم شفتو كل هذا الدهر العريس ما ضيع النحاس بس بيني هاشمتي اختلف العريس هم صاير وذا دعولي بطف كربلاء جيبين نبي هكون عالشهيد بالعاران طش لمون دموع عيون هاي المسيه نوح وعزي بالغا سنداعيكم حضور زفتي من اعلى التراب اوسلمانيه نوحي وعزعيه في الغضريه في يا شباب الراد يسهل عالزمان وعالمكان كربلائب بيوم عاشر الظهور بعد الأذان والرايحي لمعرس لا بفرح لا بي ونس ببس بي بس به الأسين عالغبر مارمي به الشم وبيخدو ده النجوم واسمى جسام الضوء اي قطعي وما بيقوم عالتراب بنينوى يا للرزيه جرحي وعزيه بالغابريه ويلي بالغابريه حسن داعيكم حضور زفتي على التراب عرس المنيه روحي وعزيه في الغضريه في الغضريه سيدي الشبان ارسل دعوى المن البقيع للحضور السفتي بين المنحرى بالطف قطيع واقع على الدعوة دمع من عينه بميل من فجع خل نقصدي الطف كهربائي مو شمعني علق لاغني عن كرامهم ويالعطال تحشي بيها الناس للضيوف بكربلاء ماكو عيدهم حتى ماء على اهل العطيه نوحي وعزي بالغاضرين حسن داعيكم حضور زفتي على التراب حرس المنيه روحي وعزيه في الغاضريه حسن كاتب في النهايه قدمي مولي قدمي قدمي العم سيد الشهدار رباه عم وكبر والعم فدوامن حر الواسع نبي قاسم صديق ممنون لا والشكر. والله ما في أيكم قصور يا الحضابة الفاتحة ما تروح لكم أجور على البجي وعلا and die.